it <clears throat> La Russia <coughs> è الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الآذار يلزم المصلي أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستمدا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جم رواه الجماعة إلا مسلما والأيمن أفضل ويؤمئ بالركوع والسجود ويجعله اخفض لحديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه فإن لم يستطع أن يسجد ما إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة فإن لم يستطع صلى مستقيما ورجلاه مما يلي القبلة رواه الدار قطني فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أومأ له واستحضره بقلبه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا تسقط ما دام عقله ثابتا لقدرته على الإيماء مع النية ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيق لحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له أو كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ومن قدر على القيام في أثناءها وقد صلى قاعدا انتقل إليه والقعود في أثناءها وقد صلى على جنب انتقل اليه لتعيينه والحكم يدور مع علته ومن قدر, ومن قدر على ان يقوم منفردا ويجلس مع الجماعة ويجلس في الجماعة خير قال في الشرح لانه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا وتصح على الراحلة مما يتأذى, مما يتأذى بنحو مطر ووحل لحديث يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن ثم تقدم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والتربري وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله انس رضي الله تعالى عنه ذكره أحمد أو يخاف على نفسه من نزوله من عدو أو سبع ونحوه أو يعجز عن الركوب إذا نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من, ال... ويومئ من بالماء والطين إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه الباب صلاه اهل الاعذار اهل الاعذار الثلاثة المرير والمسافر والخائف ويعذرون بترك الجماعة كما تقدم ويعذرون ايضا بترك بعض الأركان بعض اركان الصلاه وذلك لان عليهم مشقه والمشقه تجلب التيسير بدءا بالمريض ان و ان به اا يحدث في السفر وفي الحضر المريض هو الذي به مرضا اا عليه معه اا اا اا سواء مرض في اا كصداع في بدنه واحدة أو بطنه أو نحو ذلك من الآلام التي لا يتمكن معها من أداء أركان الصلاة فمثل هذا يكون معذورا إذا ترك بعض الأركان فنقول له أولا عليك أن تصلي المكتوبة قائمة فالمراد الفرائض الخمس أبخل في النوافل فانه يجوز أن يصليها جالسا ولو كان قادرا وله نصف الأجر كما هو أنكم اما أما المكتوبة فلا بد أن يصليها قائمة قال الله تعالى وقوموا لله قانتين والقنوت دوام القيام او دوام الطاعه لما ذكر المواظبه على الصلاه والمحافظه عليها حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى قال بعد ذلك وقوموا لله اي في حال صلاتكم تكونون قائمين حال القيام يكون في حال القراءة يكون قائما وكذلك في حال الركوع يركع قائما وكذلك في حال الرفع ابعد الرفع من الركوع يبقى قائما واما السجدتان فانه يسجد على الارض وأما الجلسة بين السجدتين والجلسة للتشاهد هو يجلس كما هو معروفا مفترشا أو متغركا فالكلام على بعض الصلاة لا على كلها على ما قبل الركوع وعلى ما بعد الركوع وعلى حالة الركوع يكون قائما ولو عاجز عن القيام وشق عليه وقدر على ان يعتمد على عصا فإنه يقوى ويعتمد على عصا او يستند على الجدار وراءه او على ساريه يستند عليها على ظهره او بظهره فإنه يعتبر لازمه يلزمه هذا القيام وقد تقدم انه اذا كان عاجزا اذا كان عاجزا عن القيام انتقل الى القعود واما اذا كان قادرا فيلزمه القيام ولا يجوز له الاعتماد ولا استنادا على جدار الا عند التعب إذا كان يتعب ويشك عليه الوقوف فله الحال هذه أن يعتمد ويستند ونقول له صلاتك قائمة ومستندا على جدار أفضل صلاتك في القاعدة ان القيام حصل وإن كان قياما غير كامل القادر الذي عنده قدرة التمكن واستطاعه يلزمه يلزمه أن يقوم ولا يجوز له الاعتماد وأن الذي قد يخلف هو القيام فنقول القيام الاستناد أفضل من قعود الحديث يتكرر دائما قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر بعتوا منه ما استطعتم ومثل واعظ قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم وقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها اي ان الاستطاعه يسعى بقدر الاستطاعه في جميع فالقيام يكون مع الاستطاعة والحج يكون مع الاستطاعة والجهاد يكون مع الاستطاعة وما أشبه ذلك فإذا لم يستطع إذا لم يستطع القيام فصلى قاعدة هكذا قالوا فصلى قاعدة فإذا لم يستطع الكعود إلى شدة المرض صلى على جنبه هكذا جاء بهذا الحديث الحديث عمران بن حصير أنه كانت فيه بواسير فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدها فإن لم تستطعف على جم أنك له إلى ثلاث حالات القيام مع القدره ثم مع العجز القعود ثم مع العجز عن الكعود على جم هكذا روا الجماعة إلا مسلمة يعني الله البخاري وعالي السنة الأربعة والإمام أحمد غيره والأيمن أي جنب الأيمن أفضل يعني الأولى أن يكون على جنبه الأيمن ويكون وجهه إلى القبلة ويوم يؤذر بكوع السجود يعني يحرق رأسه ان كان قاعدا ويحني ظهره ويجعل السجود وأخفض من بكوع يجعل السجود أخفض جاء في ذلك هذا الحديث <تصفيق> عن علي مبغل مرعا مرفوع ويجعل <تصفيق> فإن لم يستطع يسجد أو مأئمة إذا لم يستطع كان جالسا أو مأب الركوع أو مأب السجود وجعل السجود أو أخفض من الركوع إذا لم يستطع يصلي قاعدا يصلي على جنبه الأئمة واستقبل القبلة اي جعل وجهه الى إذا اذا لم يستطع وصلى مسترقيا وجعل رجليه امام ما الى إذا اذا تمكن يشتكي كثير من المرضى على الاسر وفي المستشفيات لأنهم لا يتمكنون من استقبال القبلة ذلك لأنه أكد يكون رأسه إلى الجنوب وإذا هكذا وضع الأسرة فنقول له لا مانع من أمن أن تكون على جنبك الايسر حتى تستقبل بوجهك القبلة فإن كان رأسه للغرب في هذه البلاد لم يستطع أي استقبل بوجهه ولكن يصلي على جنبه أحد جنبه ويكون رأسه للقبلة ان استطاع ان يدير وجهه حتى يكن عوجه الى القبله ذلك اذا كان راسه يعني يروى السرير ان راسه الى القبله فعند ذلك اذا استطاع ان ينعكس ويدعن رأسه الى اسفل السرير ثم يرفع راسه بوساده او نحوه حتى يكون وجهه الى القبله فاذا لم يستطع ففي هذه الحاله يبقى راسه الى القبله ولكن يحرص على ان يوجه وجهه ان يميل لم يوجهه الى الكبلة بكادر الاستطاعه أما إذا كان رأسه للشرق في هذه البلاد فإنه يجعل وجهه للقبلة ويجعل وجهه للقبلة يرفع رأسه إلى أن يكون وجهه للقبلة ثم بعد ذلك يصلي يصلي بالنية ويتهرك بقدر الاستطاعة هكذا والحاصل أنه على ما في هذا الحديث لا تسكت عن الصلاة ما دام قادرا بأي حالة من الحالات <تصفيق> فإذا أعجز عن القيام الذي هو الأصل صلى جالسا يختار العلماء أنه يتربع في حالة القيام يجلس متربعاً أن يخالف بين رجليه ويجعل ركبته إلى يمينه وشماله كما هو معروف ثم اذا اراد أن يسجد سجد على الارض يعني سوى جلسته كالمفترش وسجد السجدتين اذا ربع من السجدتين عاد إلى, الى التربع فيها هذا فيفترش في هذا السجدتين وعن جلسة بينهما وعن جلسة التشاخدين يكون محترشا يكجل عسيه بالصلاة ويتربل فيها لتبقية وبعالة الركوع وبعالة الرفع منها الركوع ومع ذلك إذا جلس محترشا في صلاته كلها أعزائه ذلك لان الافتراش هو العمل للجالس والصلاه اما بالنسبه لل... اللي نصلي على جنب فانه يصلي على جنبه الايمن يجعل راسه في هذه البلاد للشمال ويجعل رأسه في جدة للجنوب، الذي يكون على جنبه الأيمان ويجعل رأسه مثلا في الطائفة في السروات يجعل رأسه للشرق الذي يكون على جنبه الأيمان وفي البلاد الشمالية في الجوف نحوه يجعل رأسه للغرب يكون على جنبه الأيمن وان عجز فعلى جنبه الأيسر اذا لم يستطع فإذا عجز عن الصلاه مستلقيا او مع ابي طرفه فاستحضر الفعل بقلبه وكذا القول ان عجز عنه بلسانه او ماله واستحضره بقلبه ابي هذا الحديث امرتكم بامر الهتهم واستطعته هكذا افطرته يعني عينه يؤمن بعينه يعني يحرك عينيه او جفنيه عند الحركه يعني عند الحركه للركوع الحركات للسجود الحركه للسجد, والحركة للانتقال يقتصر على أن يؤمن بطرفه ولكن لا بد يكون مستحضرا للقول بقلبه يحضروا قلبه عند القراءة يحضر قلبه عند تسبيح الركوع وتسبيح السجود وعند بعد الركوع يت... وعند دعا بين السيدته يحضر قلبه ويتبكر ويتعمل ما يكون هذا إذا كان قادرا على أن يتكلم بالقراءة والذكر نحو ذلك إذا عجز حتى عن الكلام اقتصر على النية على أنه يحضر قلبه ويقرأ بالنية وإن لم يحضر لسانه أنه قد يعجزه ذلك ثم يقول فلا تسقط ما دم أكله ثابتا فلكدرته على الإيماء مع النية ما دام معه عقله ومعه إدراكه فإنها لا تسكت إذا كان قادرا على أي يومي وعلى أي ينوي وما هكذا أجزم بذلك الهقه هذا شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله إلى أنها تسقط إذا وصل إلى حالة لا يقدر إلا على تحريك طرفه ويقول في هذه الحالة لا يسمى مصليا إذا لم يقدر على تحريك رأسه وعظف الغالب أنه لشدة الألم لا يقدر لانه قد يحصل معه الالم والمرض الشديد ومع شده المرض لا يتمكن من ان يتحرك لا يتمكن من ان يغزر قلبه لبا ولا يتمكن من ان ينوي بقلبه ولا من ان يقرا فان شدة المرض تمنعه من ذلك بحيث انه لا يستطيع والذين حوله ايضا يرفقون به اذا راوا معه من شده الالم والاضطراب يشدة الوجع الذي قد انهكه واشتد به فلا يقدرون على ان ينبهوه وما ذاك الا لما هو فيه من الالم الشديد فقول الشيخ الإسلام أنها تذكر قول قوي لأن الله تعالى لا يكلفه إلا بقدر وسعه هذه الحالة ليس عنده قدرة ليس عنده استطاعة على انه يحضر قلبه أمن شغل بالمرض أما إذا كان يستطيع ولو معه ألم ألا يمنعه من استخبار النية ولا يمنعه من التهريك ألا بطرفه أفع إنه يعني يأتي بما يستطيع ثم لا شك أنه تختلف الحالات أما يكون مرضه مزمن بمعنى أنه يبقى مريضا شهرا سنة سنوات ومثل هذا مع ركوده إذا دخل الوقت يستطيع أن يصلي بأي حركة فسواء أن على جنب أو بالإشارة بطرفه أو نحو ذلك ولا تسقط عنه وأما الذي يكون معه مرض مخاجئا شديد يشتد معه ويكون كأنه يحس بقرب الأجل ففي هذه الحال إذا انشغل بهذا المرض الشديد سقطت عن الصلاة ولكن يتعب على مرضه فإستعب على صبره يتجشم فيقول هنا لا تسقط ما دام عقله زابطا يعني ما دام يستخذر لأنه قادر على الإماء مع النية فيومئ بقدر ما تستطيع. يستطيع ولا ينقص اجر المريض إذا صلى بها دي الصلاة على ما يطيقه يقدر عليه فأجره كامل يكون كاجر من صلىها تاما أبركعها وسجدها وقيامها وقعودها جاء بها هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه مرضو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيمة يعني كان مريض قبل المرض كان يتأجد بالليل فكان يصلي الضحى وكان يصلي قواتب قبل الفرائض وبعدها فكان يتقدم إلى المساجد ويصلي مع الجماعة وكان يصوم ايضا يتقرب الصيام ولكن عاقه المرض فترك هذه كلها فاكتصر على صلاة الفرض فاكتصر على القدر المجزي لا يقدر إلا على قراءه الفاتحة مثلا لا يقدر إلا على التسبيح مرة سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الاعلى مرة ربنا ولك الحمد رب اغفر لي وعلى التشاور بقدر الإجزاء وذلك لشدة الألم فمعنى ذلك أنه نقصت صلاته فحينئذن نقول له أجرك كامل تذهب على صبرك فإن المرض أيضا يذهب عليه وتذهب على قراء صلاتك ولو كانت نقصة أجرك كامل أبي فالصلاة كهذه إي تكونك من صلة تامة المسافر الذي سفره يعوقه يمنعه عن الأعمال الأخرى فإنه يكتب له أجل ما كان يعمله مقيما لا يقدر على أن يتأجد في الليل ولا يقدر على يصل يصلي الفضحة. العذر على أن يصل لفواتب وذلك الانشغال بالسفر والسفر مشقة في هذه الحال يعذر ويكتب له اجره كاملا يقول من قادر على القيام في أثنائها فإنه يقوم فاذا كان يصلي قائدا وبعدما صلى ركعه احس بنشاط نقول يلزمها يقوم ولا صلى اول الصلاه قائدا يتمها قائمه لان العذراء زال ينتقل في اثناءها وقد صلى قائدا ينتقل الى القيام وكذلك لو صلى مضطجعا يتم اعس بنشاط ابيع ان الصلاه بعدما بعض ركعه او اكثر من ركعه يبدو ان يجلس ينتقل الى الجلوس بعدما صلى بعض صلاته على جنب فينتقل أن وذلك الإجواب العذر، الإلة التي رفض لوئي هذا المرور العجز هو قد زال، والحكم يدور مع الإلة وجودا وعدما وأنا الإلة زالت، فلا بد أن ينتقل. وهكذا عظى تعب الأكس إذا صل جالي عقائما ثم تعب انتقل إلى الجلوس أول صلاة عقائن ثم بعدما تعب أتمها جالسا أفع إنه معذور وكذلك إذا اذا صلى قائدا وتعب انتقل الى الاضطجاع الحكم يدور مع عيلته العلتها هنا يتعب والعجز الذي رخص له بان يصلي قائدا على جنب يقول المساله إذا كان يقول إذا كنت أصل وحدي أقدر على القيام، وأما إذا ذهبت إلى المسجد فاني لا أقدر إلا يا ينظر هل أيهما أفضل، ويقول إنني إذا مشيت من بيتي إلى المسجد أو أركبت. وانتقلت أتعب ويشك علي هذا الطريق وعذا المشي فلا أقدر على الجماعة إلا على الجلوس وعما إذا كنت في منزلي أفي راحة وفي أطمئنان وعدم تعب المشقة فاني أقدر على القيام. في هذه الحال خير القادر على ان يصلي منفردا قائما وعلى ان يصلي مع الجماعه جالسا فخير لك الخيار ابي ان تصلي في بيتك جاء قائما او مع الجماعه قائدا ولكن مع ذلك الأولاد هو أن يصلي مع الجماعة أن يصلي مع الجماعة ولو جالسا وذلك ليحصل إلى رضيلة الجماعة وكذلك فضيله الخطوات الوقاء يكون صاحب الشرف أي لأنه يفعل في كل من المواجب أن يترك واجبا في بيته يترك واجباً وهو صلاة الجماعة وفي المسجد يترك واجباً وهو القيام في مجال الحال يخير ولكن لعله يترجح ايتيانه إلى الجماعة أنه شأن بعض المرضى أبو الأخص كبار العثمان أنهم يأتون إلى المسجد على عربة يأتي بسيارة إذا كان منزله بعيدا إذن يركب في عربة ويدخل به إلى المسجد ويصف في المسجد على عربته أو على كرسي فهو معذور الحال هذا كذلك عظا بعضهم يقول إنني أقدر إذا صليت على كرسي على القيام والكراءة والركوع واما سجدها اجلس على كرسي وإن صليت جالسا أشق علي القيام وقدرت على على وعلى الجلسة بينهما. إذا ذلك أفضل. وصلي جالسا. يعني إذا جلست تعبت أن أقوم. أشتكى علي القيام وتمكنت كنت من السجود. من السجود يعني جلوس. فما يقال ان له الخيار ايضا ان يصلي قائما ويجلس في السجود على الكرسي او يصلي جالسا ويسكت عن القيام ويسجد السجدتين ففي قيامه يأتي بثلاثة اركان أركن القيام، يا ركن الفاتحة، يا ركن الركوع، أو أربع ركن القيام الذي إذا من من وفي جلوسه يأتي أبي السجود، أبي السجود الأول، وجلس بين السيدتين، وكذلك أيضا السيدة الثانية، واتشأخل. يأتي بها وهو جالس السائل المصلي فالذين فضل السجود أقالوا لأنه أفضل أركان كما الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولأن السجود هو غاية التواضع وغاية التذلل لانه وضع وجهه الذي هو اشرب عطائه على الارض فيفضلون ان يصلي جالسا ويسجد والذين افضلوا القيام يقال لان القيام هو علم الصلاه وهو علامه المصلي الظاهره ولانه موضع القراءه وهو أيضا محل للخشوع والذين سووا بينهما قالوا إن الله تعالى يذكرهما كثيرا وذلك أدل على التسوية نعمل لقول الله تعالى والذين يبيتون لربهم السجادا وقياما اختصر على الأهن السجادا وقياما فمثل قول الله تعالى من هو كانت الليل ساجدا وقائما اقتصر على السجود والقيام ادل على التسويه بينهما فعلى هذا يخير يقول وتصح على الراحله ممن يتعذب بنحو ما طار ووحل أبو أحل في ذلك الوقت فيها قبل أو الخيل مثلا أو الحمر يتصح يصح أن يصلي الى الظاهلة إذا كانت الارض هي مستنقع لا يتمكن أن يجلس بها يمكن يكون الماء يصل إلى مستدق الساق أو إلى نصف الساق المطر و المستنقع قد تكون الارض بها وحل الوحل هو الطين الذي من آثار المطر بحيث انه قد ينغمس الى ساقه اذا كان واقفه و كذلك ايضا اذا سجد فقد ينغمس الى نصف وجهه او الى قرب الراس أبي ذلك الطيني وذلك الوحل ولأجل ذلك أن يصلي على راحلته أجل أبي ذلك هجري على ابن أمية ويقال له يعني ابن مونية مونية أمه وابوه أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت الى مضيك يعني إلى مضيق شعب وكانوا في سفر ومعه اصحابه في غزوه او سريه وكان على راحلته وهم ايضا على رواحلهم والسماء من فوقهم السماء يراد بها المطر هكذا لأنه ينزل من المطر من السماء ومنه حديث زيد بن خالد يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح في الحديبيه على اثر سماء كانت من الليل يريد على اثر مطر العرب تسمي المطر سماء ويقول شاعرهم إذا نزل السماء على بلاد رأيناه ان كانوا غضابة يعني إذا نزل المطر السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم أي الأرض الممتلة يعني قد استنقع في ألماء فصارت مستنقعات فلا يستطيعون أن ينزلوا وصلوا على الأرض وجبت السلام حضرت السلام فأمر المعذن في عذن ثم تقدم وصلى بهم على راحلته إيماء ليجعل السجود أخفض من الركوع، وهو على راحلته مستوي على الرحل هكذا هذا الحديث رواه أحمد والتربية وقال العمل عليهم انداز الان وكذلك فعله أنس بن مالك رضي الله عنه كما ذكر الإمام أحمد أما إذا كانوا مثلا في سفينة أو في باخرة أو في حافلة في سيارة والارض مبتلة لا يهجرون على أن ينزلوا فإنهم يصلون على سرورهم على كراسهم بالطائرة مثلا أو في السيارة أو نحوها حتى لا يفوت الوقت أما إذا كانوا يؤملون أنهم يصلون إلى بلد ان يخرج الوقت فإنهم يآخرونها كذلك إذا خب على نفسي من نزوله يقول إذا نزلت على الأرض أخشى على نفسي هناك أعداء وقطاع طريق ينتظرون نزولي أو هناك سباع يعني أسود اعتفترس أو يقول أنا مريض اذا نزلت فاني لا استطيع ان اركب مره ثانيه لقد يحصل ذلك حتى مع الذي أنه السياره انه اذا نزل صعب عليه ان يركب فله اي صلي في سيارته على خالته ويجعل سجده اخر من ركوعي كصلاة الجالس وفي هذه الحالة عليه الاستقبال <تصفيق> يستقبل القبلة ويفعل ما يقدر عليه يفعل ما يقدر عليه من الحركات ويومئ الذي يصلي في الماء يوفي. <تصفيق> إذا كان يصلي في الماء ويبطيل يقولوا أنا أقدر على أن أصلي قائما ولو ان الطين أو الماء أنغمس فيه قدمي إلى نصف الساق أنا أقول افعل ما تستطيع تستطيع الركوع، أركع تستطيع الرفع أرفع تستطيع القراءه اذا جعرت السجود فانك لا تقدر. إنك لا تقدر ان ينغمس وجهك وراسك بذلك الماء او بذلك الطين ان قدرت على ان يصل وجهك الى الماء وتعتمد بيديك على الارض ولو انغمست اليدان عفا انك تسجد على الماء يمس وجوك او جبهتك ذلك الماء او ذلك البطين واذا شك عليك فقلت اني اذا سجدت امغمست الركبتان في هذا البطين وابتلت الثيار وتلوثت في هذا البطين في هذه الفعل يسكت عنه ويقتصر على الإيمان إذا كان بالماء الماء يضطي لا يمكن أن يخرج منه فيغمئ بالركوع يستجول إذ هذا الحديث قال رحمه الله فصل في صلاة المسافر اصل الصلاة الرباعية أفضل نص عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وخلفاؤه داوموا عليه وروى احمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته ولا تقصر المغرب ولا الصبح اجماعا قاله ابن المنذر لمن نوى سفرا مباحا اي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين او مسنون كزيارة رحم او مستوى الطرفين كتجارة لمحل معين فلا يقصر فلا يقصر هائم لا يدري اين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما يبلغ ستة عشر فرصا تقريبا وهي اربعه برد وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بيسير الاثقال بسير الاثقال ودبيب الاقدام وهي يوماني قاصداني في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقصران في أقل من أربعة برد وقال الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب في كم يقصر الصلاة وسمى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوما يوما وليلة سفرا وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصران ويفطران في اربعة برد وهي ستة عشر فرسخا انتهى اذا فارق بيوت قريته العامرة لانه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الارض ولا مسافرا ولأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن نية, المعتب... لأن نية المعتبر المسافة لأن نية المعتبر المسافة لا, لا حقيقتها لأن... لأن المعتبر نية المسافة أحسن عليكم لأن المعتبر نية المسافر لا حقيقتها أبان؟ أبان؟ أبان؟ أبان؟ أبان؟ أبان؟ هكذا أغسلت المسافر المسافر هو الذي يخرج من بلده إلى بلد أخرى وسمي مساء سفرا أقال لأنه يسفر عن أخلاق الرجال فبمعنى أنك إذا صحبت فلانا في سفر عرفت أخلاقه هكذا عللوا وقيل لأنه يخرج من البلد والبلد كان ظلم فاذا خرج ابكى انه اسفر اي جاء الى الإسفار بعد الاغلى اي ولا شك ان السفر قديما كان فيه مشطه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعه من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته فإذا ألقظ نهمته فليسنع الفيئه يعني الرجوع فسمناه عذابه وذلك لأنه ليكون صعوبة كانوا يسافرون على الإبل وكثيرا ما يز... يمشون على الأقدام لما خرج الصحابة إلى بدر لم يكن معهم إلا سبعون بعيرا ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان سبعون بعيرا وهم ثلاثمائة وبرأة عشر فكانوا يعتقبون كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا يركبان معه على برغيرة يتعاكبون ثم أنام قال يا رسول الله ان نحن أولى بأن نمشي إنه أجركاب المدرخو فقال لا إليست أقوى إليستم أقوى مني على المشي ولستم أهوج مني إلى الأجر فكان يمشي عقبة ويركب عقبة وهكذا شاهدنا السفر على الراحل أن يكون ان يسير أحدنا على قدميه أربع ساعات أو خمس ساعات أو أكثر وأحيانا تكون الرواحل هزيلة فيمشون إلى أن يرجعوا فهدغنا أحد, أحد كبار العثمان يقول إنه حج أربع حجات في عمره لم يركب على بئيره منذ أن ذهب من بلده إلى الرجاء من بلادنا القوائية وقرائها يمشي راحلته بقدر ما تحمل نفقته وتحمل متاعه وماءه وشرابه وإلا فإنه يمشي وتعود على الممشى وأخيانا يأتي إليهم الليل فيحتاجون الى أن يسيروا فيسرون في الليل وقد يكون بعضهم يمشي النحو إلى الى نصف الليل الى ان ينتصف الليل او يسر في الليل وتذكرنا القصص التي وقعت في ذلك للصحابه رضي الله عنهم في المره التي يسعروا يا ليلة سيرا طويلا إلى أن في اخر الليل يقولون فنمنا نغمة ما ألذ منها للمسافر والتي لم يوقفهم إلا حرب الشمس أدل على أنه يلقون مشقة ولما كان السفر من يدي المشقة فانهم الحال هذا جعل لهم رخص ورخص لهم بان يقصروا الصلاه لان السفر رمضانات المشقه ورخص لهم بان يجمعوا الصلاتين كالظهرين والعصرين والعشاءين حتى تخف المشقه ورخص لهم في الافطار ورخص لهم في زيادة مدة المس لأن غالبا قد يكون معهما يحملونه أو يجدون مياه بالطريق من أبار أو نحوها فيتوضعون ويشك عليهم أن الخفاف فيمسحون ثلاثة أيام فهذه هي رخص السفر. أي جاء بالحديث الذي هو هنا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تعرف خصوه كما يكره أن تؤتر معصيته وفي الحديث آخر إن الله يحب أن تعرف خصوه كما يكره أن تؤتر معصيته أو كما يحب أن تعتع دائما وكلاهما ثابت ولما كان كذلك يقال إن القصر أفضل من الاتمام، وذلك لأنه من الرخص التي يرتفق بها المسافر والتي تخفض عنه من عن السفر ويكون ذلك داخلا أبي ان الله يحب أن تلتروا خصور وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكل الراشدون والراشدون على الخصور إلا أن عثمان رضي الله عنه أتم في مكة يعني صلى أربعا في مكة في ميناء في الابطاح ولعله اراى ان المشقه قد قلت وخفت وكان ابن عمر اذا صلى وحده في خيمه قصر واذا صلى مع عثمان وعلى الجماعه اتم واما ابن مسعود فانه كان يهتم ويقول الخلاف شرط فهكذا الكسر الرباعية الظهر العصر والإساء اما المغرب لا تقصر وذلك لأنها وتر النهار ولو كسرت واحدة أصبحت شفعا ولو كسرت انتين إلا اختلت كسرة لثاها كذلك لك عبر الصبح انما هي ركعتان فلا تقصر لئلا تكون واحده فبالاجماع ان المغرب والفنجر يبقيان على اتمامهما الا ان المسافر ايضا لمشقه أي السفر ان قد يخفف بقراءته وفي الاركان فقط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 Hij is de ذكروا لشرع الكسر شروطا الشرط الاول ان يكون السفر مباحا اذا كان السفر محرما كالذي يسافر للزنا او يسافر للغنى أو يسافر للسريقة أو يسافر لفط الطريق يتعى الطريق على المرة أن يخجر بنسائهم مثلا أو أن يأخذ عموالهم أو يقاتلهم فهذه أسفار محرمة فلا يباح له أن يكثر وذلك لأنه يعتبر آدمة الله تعالى لما أباح الميتة إشارة إلا يكون عاجم بقوله ومن الصلاة غير باغ ولا عاجن فلا إثم عليه يعني أي أخر من نحن الميتة إذا كذا يقال أرخص الله على تباح العاصي وكذلك إذا كان السفر مكروها إذا سافر لقطع طريق مثلا أو سافر له هكذا الذين يسافرون إلى بعض البلاد لأجل أن يتمتعوا بأصوات رقيقة أو أغاني أو مساله أو نحو ذلك أو كذلك سافر لاجل تجاره مكروهة أو محرمة أو مع إكبار ذلك وهكذا عظى الذين يسافرون وليس لهم غرض إلا مجرد الترخص يقول أنا ما ليهاجتهم السفر، إنما أسافر حتى أفضل أسافر حتى أقصر أسافر حتى أجمع حتى استريح من بعض هذه العبادات التي بها خلفها فان ذلك كله مكروه فاذا كان السفر مباحا فانه يقصر قد يكون السفر واجبا كسفره للحج فانه واجب لانه اذا قدر تمكن وجب عليه ان يسافر لاداء نسلك الحج وقد يكون جهادا متعينا حين تعين عليه بأن أينه الإمام و... امره بأن ينفر الحديث إذا تنفر تنفروا وقد يكون السفر مسمونا، أكى زيارة رحم زيارة وردين زيارة أقارب أو نحو ذلك وقد يكون مباحا أكسبا للتجاره مباحة هذا هو الغالب أستمر أعلى التجارة أو لصناعة أو نحو ذلك الغالب انه مستوى الطرفين فمياد يقصر إذا كان قصدا محلا معين يعني يقصد البلة الفلانيه محلا معين أما إذا كان هائما خرجوا إلى إدري أن يذهب ومجرد خروج إعثار كل بلد وهو الخائن إلى إدري اين يذهب وكذا السائح الذي خرج ليسيح ليسيح في البلاد، الميلادين في أطراف الأرض ما قصر جهه معينة قريبا ولا بعيدا إلا يقصد كان معينا فمن هؤلاء لا يقصروا الهائم والسائحونه ذكروا أنه لا بد أن يكون السفر يبلغ ستة عشر فرسخة ستة عشر فرسخة وهي أربعة برد هكذا البريد أربعة خراسخ والفلسخ زلازة أميال وهناك من نظمها نظما دقيقا يقول ان البريد من الخراسخ أربعة والفلسخ فثلاث أميال ضعو والميل ألف أي من الباعات خف والباع أربع أذرع فتتبعوا ثم الجراء من الأصابع أربع من بعدها عشرون ثم الاصبع ست شعير بطن كل شعيرة منها إلى الأخرى إذا الأخرى توضع ثم الشعيرة ست شعرات فخل من شعر بغض أو حمار كذا هكذا بدأ بالبريد وختم بالشعرة ثم البريد إن البريد من الفراسخ أربع والفرسخ ثلاث أميال بعو والميل ألف أي من الباعات يخذ والباع أربع أذرع فتتبع ثم الجراعو. ثم أربع أذرع فتتبع ثم الجراع من الأصابع أربع بعدها أشرون ثم الإصبع ست شعير بطن كل شعيرة منها إلى الأخرى توضع ثم الشعيرة ست شعرات فاخذ من شعر بغل أو حمار فاسمعوا هكذا قدرها اربعه مرد وقدرها بالمسافه بأنها يومان قاصدا وذلك لان البريد لأن الفرسخ يقدرنا بسير الاقدام مسيرة ساعة ونصف وإذا ضربنا أربعة في ثلاثة أربعة فراسخ أربعة برد، كل بريد أربعة فراسخ أي ستة عشر فراسخ الفرسخ. مسيرة ساعة ونصف. معنى ذلك أنها 24 وعشرون ساعة. مسيرة أربعة وعشرين ساعة. هكذا قدروها. وذلك مسيرة في يومين. لأن المسافر لذلك الوقت يمشي كل يوم 12 ساعة. اثني عشر ساعه هو يمشي راكبا أو ماشيا واذا جاءه الليل فانه يريح نفسه ويريح دابته اثني عشر ساعه مشي واثني عشر ساعه راحه هكذا كان سيرهم قدرها بيومين يومان قاصدان في زمن معتدل في سير الأثقال ودبيب الأقدام سير الأثقال يعني حامله الأثقال الإبن التي تحمل أحمالها ودبيب الأقدام يعني سير الأقدام الذي يس يسير على قدميه هكذا أقدرت وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها تقدر بالزمان إلىها بالمساحة هكذا يختار أن المساحة إذا كانت تقطع بسرعة في الزمن اليسير فلا يسمى مسافرة فيقول في زمانه ما هناك أسرع من الفرس يقول لو ركب رجل فرسا سابقا وقطع مسيره يومين ورجع في يومه لا يسمى مسافرا، ولا يترخص ولو ركب مزلا وسار سيرا بطيئا وقطع مسافة مثلا ثلاثة فراسخ أو عشرة فراسخ في يومين فإنه يقصر أو في يوم يومين وليلة فإنه يقصر هكذا اختيار شيخ الإسلام وعلى حدف في زماننا قدر يكار أن في المملكة السفر يوجد قطع المسافات بسرعه فانه يقول مثلا ان المسافر اذا قطع هذه المسافه في يوم وليله لا يقصر اذا قطع مسيره اليومين قطع في يوم وليله فانه لا يقصر فعلى هذا مثلا الذي يذهب الى مكه يذهب برّا يقطع المسابة من الرياض مثلا إلى مكة في عشر ساعات وكذلك من مكة إلى الزيار في عشر ساعات ربما في سبع زمان ساعات فعلى هذا لا يقصر على هذا الكون فما ذاك إلا أنه لم يمطبق عليه تعريف السفر على كلام شيخ الاسلام وعليه ايضا الذين يخرجون للنزهه يخرجون مثلا خمسين كيلو او ستين كيلو ثم يبقون يومين او اياما في خيام او تحت شجر أنهم يقصروا ولو خمسين كيلو فعن الوكاكر لا بد أن تكون لمسافة طويلة أنا قلعون عن ابن عباس رضي الله عنه قال يا اهل مكه إلا تقصروا في أكل من أربعة برد أرى من البريد إذن ما قدر من مكه إلى عسفان العسفان بلدة معروفة الان على طريق المدينه لجهة الشمال فهي تبعد الآن حوالي 90 كيلو أو من 100 كيلو في ذلك الوقت ما تقطعوا إلا في يومين على الأقدام أو على نعملات الاثقال لا يقطعنا إلا في يومين وأما في هذه حزمنا فإنها تقطع في أقل من ساعة فعلى هذا من ذهب إلى مكة من المدينة فقطعت المسابة في ثلاث ساعات أو أربع ساعات إلى أن يسمى مسافرة وكذلك بقيه المدن من مكة إلى الرياض عشر أو تسع ساعات على هذا لا يسمى مسافرة إلا اذا مثلا لم يكن من أهل مكة أبي أن كان عابرا أما إذا كان من أهل مكة إلا هو منزل في من مكة ومنزل في الغياظ وانتقر المنزل إلى منزل, إلا منزل. قطان مساء المساء بي ساعات فعلى لا يت لا يترخص سواء برا او جوا واما اذا في من قرى على مكة ان ديا ذهبا قاما يوم يومين او يومه ليله او يومين وليلتين ولا الى اى انه الى من على مكة يعتبر مترخصا اي اذا هي يترخص وكذلك أيضا هذه القرى حلو أنه سافر عن ذهب من الرياض وصل إلى القصيم وكذا حاجته أفضوها مثلا في الساعة العاشرة والحادية عشر وانتهى ورجع وجاء إلى, إلى الرياض قبل الليل فلا يترخص وذلك لانه على هذا الكون لا يسمى مسافرا وكذلك ايضا ابعد من ذلك اذا وصل مثلا الى الخفج الى واد دواسر مثلا ورجع في يومه برا أو جوا الا يسمى مسافرا وذلك لزوال العله ذكرنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم أستظهر قطعه من العذاب يمنع أحدكم أن أومه وراحته فإذا قضى نمتوا ليسلع الفيئة أما هذه المدة القصيرة فلا تسمى مسافة الخصف فنحن نقول إن هذا هو الذي يتميل أنه في اختيار شيخ الإفلام أن المسافة لا تعتبر إنما الذي يعتبر الزمان الذي يقفه بغيبته فإن قطع مسافة قصيرة في زمن طويل ترخص وإن قطع مسافة طويلة في زمن قصير لم يترخص الزمن الذي بيه... الذي أدرك آخرة غير هذا الزمن يعني المسافة من الرياض إلى الكويت خمسة أيام والآن ساعة ونصف المسافة من الرياض إلى الخارج يومان والآن الآن ساعة يذهب ويرجع في ساعاته لقد يردع قبل من يقطع الرياض احيانا الذي يذهب من طرف الرياض الغربي الى طرف الرياض الشرقي قد يغيب عن بيته اربع ساعات او خمس ساعات ومع ذلك لا يقال انه خرج أن يلخب أحدهم يعني آخر مثلا من غرب الرياض ويصل إلى غرمة الى إلى ويرجع قبل أن يرجع الذين أهبوا إلى النظيم أو نخبا يدل على ذلك على أن المسافة معاه التقارض أنه لا تعتبر مسافة قصر في الزمن الذي كان في ابن عباس كان ابن عباس وابن عمر لا يتصر عن ابي أكلم بره. من أربعة برد الاربعه الأربعة تقطع إلى بمشقة وصعوبة البخاري قال في صحيح باب في كام يتصر السلام يقول سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من سبعة يا ومنى في قوله انا احلل واسمنه بالالام الاخر انت الصابره المسافره يوما وليله الا مع ذي محرم يعني يسمى أخو سفر يوما وليله وكان البخاري يقول ان السفر ان كاد درب يوما وليله وان اقل من ذلك لا يسمى سفرا وعلى هذا قد يأتينا سؤال هل يجوز للمرأة أن تفتع المسافة مع غير محرم من أنها تقول انا سوف اذهب إلى مكة والمسافة اتمام أو تسع ساعات والحد يوم وليلة وأدعى كل من يوم وليلة إلا أن أنه يكون على عمومة أنه لا تسابر إلا معادي مهرم لأنه ورد أحده العامة ألا تسابر المرأة إلا معادي مهرم ولم يحدد ورد أيضا أنه يعانو خلوة لا يخذو أن رجل ممرأة إلا مع ذي محرم وإن ثم هناك استثناءات يعني أنه يجوز للمرأة في حالة الضرورة أنها تسافر بقدر حاجتها وضرورتها ويرخصوا في هذه الأزمنة مع الحاجة إذا اشتدت الحاجة سفرها مثلا في الطائره قد لا يسمى سفرة لانه ساعتين ثلاث ساعات مثلا إلى مصر أو نفوة وليكن إنسا هناك خلوة فلا ما نؤمن أنها عند الحاجة إذا لم تجد من يصحبها من محارمها تسافر وقع أن امرأة من الحبشة اتوبش زوجها هنا ولم يذكر لها محرم وسأل الشيخ شيخنا الشيخ من باز ماذا افعل قال التمثي محرم أليس لي محرم ولا يأتي محرم من الحبشة ولا من السودان إلا بفيزا ويتبكى مدة وليس لها هؤلاء من يتولاها فرأى ذلك ضرورة ورخص لها أن تذهب في الطائرة. ورخص أيضا الأخرى أن تذهب في الحافلة إلى جدة ثم من جدة التأركب في الباخرة وكل ذلك لأجل الحاجات الضرورة ولان الأخطار قلت الأخطار التي كانت تتخيل المرأة إذا كانت تسافر على بعيض تضرب مسافة تضرب وقد فالله الطريق قد يخلو بها من ليس مأمون بخلاف ما إذا كانت في حافلة محفوظة وكذلك في طائره فنحو ذلك فالخطر اكل كان ابن عباس عمر يكثران ويفتران، في أربعة برود وهي ستة عشر فارسة أخر هكذا ثم يقول متى يبدأ بالقصر إذا فارك بيوت قرية العامرة إذا فارك البيوت البيوت قد يكون في أطراف البلد بيوت دامرة خالبة فإذا خرج من العربة التي هي السكن فإنه هو الحال هذا يبدأ في القصر أما ما دام بين البيوت ولا يشكله القصر قبل ذلك لا يكون غاربا في الأرض الله تعالى قال آخر يضربون في الأرض ولا يسمى مسافرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصفر إذا ارتحل إذا خرج من البلد فأما ما دم في حدود البلد فإنه يتم لو قدر مثلا أن إنسانا سافر يعني نيته أن يسافر يومين ولكن بعد يوم واحد رجع أبدأ له ورجع في هذه الحال يقول انا قصرت اربع صلوات أو خمس نقول إن انت قد نويت سفرا فلا نلزمك بان تعيد تلك الصلوات التي قصرتها فلا يعيد من قصر اذا رجعك على اتكفان المسافه المعتبريه المسافه إلى حقيقتها وهذا قد نوى هكذا هو وقد تمت نيته على أنه يسافر مسيرة يومين ولكن بعدما سار نصف يوم أو يوم اتذكر حاجة ورجع فلا يؤمر بأن يعيد ونكتفي بهذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم